بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهدين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 قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثال الحي والبيت أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهان وعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده المعامل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الأذكار بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ومراجعة الشيخ الدكتور أبد الله بن محمد سفيان الحكمي ضمن أضخم مجموعة أذكار وأدعية سمعية ترافق المسلم في كافة عباداته وأحواله واياك متحرينا الصحيحه منها قدر المستطاع وباسلوب موجز وسهل للتلقي والحفظ اعاننا الله واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته